تَقُولُ إِنَّ سَمِعْنَا نَقُولُ لا من صاحب. Altyazı وَأَنَّا لَا نَذِرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَبًا وَأَنَّ مِنَ الْصَّلِحُونَ وَمِنَ الْضُّوَنَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ طِلَدَهُ وَأَنَّ 119. فمن يؤمن بربي فلا يطاف برسا ولا وَ ح شَدَ وَأَ مَنْ القاصِقَُ فَكَانبولِجََّ وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقي هو عذابا صادا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا the انَّ إِلَّا بَلاغٌ مِنَ اللَّهِ وَرِثَالَتِ وَمَن يَعْصِ إِذَا رَأَىٰ مَا يُوعَدُونَ تَنَسَّأَ أَتُوعُونَ أَم يَعْلُو لَهُ رَبِّ أَم ذَٰلِكَ عَلِيُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِر وَلَا غَيْبِ İzlediğiniz no.